بسم الله الرحمن الرحیم بناوی خدای بخشنده و مهربان صاد ول قران ذل ذکر چن پیتهل سرتای هند لا سوره کان قران ده هاتون جمارین شوارد پیتا نیوی کوی پیتا کان عربین بو سلماندني اعجازو مزنو گرنجي قرآن کلتوانای هیچ کزدانيا بو پیتانا كتبه چي آوه بيوينت دابنید براديك حتا اگر همو گروي آدم زادو جن کو ببنو بو امو بستا ناتوانن هر وحاد چندها نهانی ترشی تدائه زانا كان لهنده چی دواون هنده چی شنو هر خدا خوي زانایا بنهانی او پیتانا سوين بم قرآنا کخاونی آموشگار بل الذين كفروا في عزة وشقاقات. <تصفيق> كتير علي بباوربون بروابم قرآن بيروز الناهن. أول بروني كم كريم ناتو على الام قرآن داهبيد. بل كل بروني ك خوان بزل دزنو برياريا داول نود برز بن لعاستي داود جايتيب كان. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنا دوّر ت حين مناص. تندها قالوا نومن پیش امان لنا وبردوه لکاتی دس پیکر امدا هاواریان دکرد شی و نوزاریان بو بلام تازه کار لکارت رازابو وقتی رزگربون بسرتو. وعجب انج. وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا ساحر كذاب بباركان سريان سرما لوئكا بدار کروئك لخوان هاتوا بوئانو وطيان امد جادو كريچی زور دروزنا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ايا خدا كان برای سی همشته چی زور سیرو سمره وانطلق الملع منهم انمشو وصبرو علا آلهتكم انها ذا لشیئون یراد نصلا دارو گور کانیان رویشن بوله یک تر دعوی پابندیو خو گریاند کرد لپیناو بتکانیان دارو در باری بانگواز یک خدا ناسی ود ما راستي أمشتيكا ما بستي چي يا ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة إن هذا إلا اختلاق إما أم دنگو باسمان لكو تا آيين دا كا آييني مسيحي و سي خدا دا پرستن البتا دوى انجيل نبيستوى. أما هر تنهاشتا چي بستو دروس كراوا وَنَزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَدُوقُ عَذَابَهِ هروا هذا يقول <تصفيق> هل روايه لنوان امامنا دا قرآن بو محمد دابزيت. خدا هذا فرميت نخير اوانا هر لقماندان بران بالقرآن كيمان جاگر سزاوازاري من بتجن او ساب باوري بيدهينن امن عندهم خزاين رحمه ربك العزيز الوهاب مگر ما نه گنجینه‌ رحمتو بخشندے پروردگاری تویان بدستہ کہ ذات یچی بالا دستو بخشندے تا دیاری کرنی پی گمبریش بویستی اوان بیت امن لهم السموات والأرض وما بينهما فَالْيَبْطَقُ فِي الْأَسْبَابِ أيام جروان خا وني أسمان كانوا زبيونة ويانا تأخر بيروبكشين وجه بأرزوئوان بيت أجرؤي يا بابه كاريك برس بنو أبو أسمانو دس بخلك خدا جندم ما هنالك مهزوم من الاحزاب سربازانی زور و علوین لدسته و گرو جور بجور کن همیشه تک دشت چین کذبت قبلهم قوم نوح وعدوا وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط و اصحاب الایکت اولائیک الاحزاب في الشمال قومي نوحو عادو فرعوني خاواني هزود صلاة ما بست اهرام كانا الوهاد ثمود قوم صالحو قومي لوطو خاوان باخات سروبركان او دستو قرويانا هر همو ياند جاية اينو برنامي خدايان كرد خداي قورش دعي ماوي يشيد ياريك راو همو ياني الرشا كان كرد إن كلٌ إلا كذب الرسل فحق عطابه هر یک لوانه برنامه همو پیغمبرانیان بدروزانی و باو کاریان خویان شایستی طولی ایم کرد. وما ینظر ها اولائی الا صیحة واحدة ما لها من فواق. اوانه چاوروانی هیچ تنهاي يكدن جيسها مناقي جورن بيد ك كتب الرود راتو پي و سي بدوبار بونه ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. كسي خالشين نفهم دلاني پروارد گرا هرچيد با بريار داون پيش راجلي اپرسينه و پيمان باقش. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب أي بيغنبر؟ ايه پغمبر توخوا قرب اللي برام برحموا أو قفتارنا درستو هلانا وكذي لين بل يادي بندمان داود بكا كتوانا ايدا صلاتمان من بيبخشيبوا براسي أو هميشا الدليل لهي ايمبوا بتنق رزاما دي ايموابوا ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق برسي إمش كجوتش وكان من برام هنابو أوانيش يادو تسبحاتي خداياً دكردو بيك ودان توى لدمو إوارانو بربيان كان دا. والطير محشورة كل له أواب هر واحا بالند کانیشمان بور رامه نبود با دوری جدای کوک را بونوا هم میان خدا بون. و شد دنا ملکه و وفصل الخطاب. اما پاشایت یکمان به هز کرد و حکمت دانا یوقس و فرمانی بجمن پیبشی. وهل اتان كنبؤ الخصم اذ تصور المحراب اي پیغمبر ايا هوالي امانات بي انك كتشي كتشيشيت ينهبو بدي وارا سركوتنو خيان غي اند المحراب كي ادخلوا على داوود ففزع منهم قالوا لا تخف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 هر دوكمان کوچیک مان هیو لا یکمان سمیل لا یکمان کردوا کبدات پروری لنیوان دا بر یار بدیتو لا یانی هیچ کس یکمان نگریت رین مو یشمان راست و درست ان هدا اخی له 90 و 90 نعجت واحده فقال فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب أم من تنها او بقسي بكات قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه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 داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وعناب داود وطي سوين بخدا بيغمان أو برايت ستميلي کردويد بوي ديويد تاكم مرکي تو بخاطر سر مرکاني خوي لراستي دا زور بيواني شريكو هاو كارن ستمليك تريدكن جگل لواني كا ايمانو باوريان هيو كارو کردويد شاق انجام دادن اوانیش زور کمند اینجا دو دیار نمان او ساییتر داود زانی که ایمه تنها تاقی من کردود لبردو های سرچی یکم فیر ببید با پلا حکم در نکاد دوهم هم لبر خوارد لسر شتیک که لکورینوی در باره نکرد بو ایتر داوی لخوشبونی لپر کردو با کرنوش و سجدادا چو داوی لیه بردنی کرد فغفرنا له ذلك و این له اند دنا لزلف وحسن مآب يمشلوا خليهي خوش بوين بيگمان اولا نزيكانو خوشوستاني ايميو خوش ترينجه گورگمان بو يا داوود اننا جعلناك خليفته في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى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 فرمان روايده بان خلق ده لسر بنتشني حقه راستي انجامبدا ارجيز شواني ارزومكوا تا نبيته هو يقمر كردنو لا داند للربازي خدا چونك بيگمان اولي للربازي خدا لا سزايب ايشو بر ازهار بويان اماديه بهوي فراموش كردني روجي لبرسيناوا وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أما أسمان الزبيود رزك روانين وان يان من بهدوه هرماشي دروز نكردوه أو بيرباور يوانيك كباباوربون هوارو آهون على بو أوانيك كافرو ببروان لس زاي عقري دو زخ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتك المفسدين في الأرض أم نجعل المتقينك الفجار نخير أو باوريان هلا يا بل كوا آيات رواية بعد شيوان إيمان باوريان هنا وو كارو كردو شاك كان داوا دوا وكواناد لب كين كاتو بخرابان لزويدا لزويده یا خود آیا آوانی پارس کارالله ترسن وقت خراب کاران سیریم بکنیم کتاب از الله إليه مبارک لیا دبرو آیاتیه ولی تذکر ام قرآن کتابی چی پیروز دامن بازند و بو آوي آيت كاني ليك بدناو و بيري ليبكنو و بو آوي خاون بيروها شكن پندو آموجاري ور بگرنو تيافكرن و وهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب اما سليمان من بخشی بدداود عيط بنديه چي تقبو چون كه بگمان سليمان هميشه با و دعوي لي خوشبوني ل خدا دكرد إذ عرض عليه بالعشى الصافنات الجياد. كات أو أسبت شاكان إيك عماد هنا ينون ما يشكران فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. إن من هميشا حزلم جاركارا ندكمو قرنجيبم أسبانا بخير دزانم لقل وجدا نابد ببنهوي اويكا ليادي پروردقارم غافل بكنو يادي فراموش بكم أسبكان غاريان كرد تالة شاو ونبون ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق الوادوا سلیمان فرمانیدا که بیان جرتو او که گرنه و بلای دستی دهن برانو ملیاند. موسی و یا خوشبیسی خویدارد بریبویان. چون که آوانه هکاری کن با غزاو جهان دنیایی خدا. ولقد فت الناس و ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب سؤن بخودا إما السليمان مهان تاقي كردوو ساوائي چي ناتاوووان فردائي سر تخت فرمان رواياتيكي باشان قررائي وبولاي خداو پلائي بوئي مهينا تنك ببعوتني انشاء الله بأميدي تنكوريكبو قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وتي فرورد غارة لهم خوش بباو دا صلاة اكم ببخشا كداز نداد باو كسي تر لدواي خوم چون که براستي تنها تو بخشي ناري همو نازو نعمته چيت فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث وصاب امان زمان جيرا کردو بامان با رمهنا او بنرمي حاتو چوب کاد باو هر شويني والشياطين كل بناء وغواص اروها الشيطان كان اشمان كرده خدمت گزاري له مو جره بنا سازيكو ملوان جي جردريا واخرين مقرنين في الاصفاد هنداش تريش بكوتو زنجير بسرا بونوا تالتوان خراب كاريان جامدان هذا أعطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب. أما بغششي إما بوتو أي سليمان توش دبغشيد يا أنا دبرشيد لحرصينه ودنيو خود سر بستي. وإن له عدا لزلفا وحسن ما أب. سليمان للي إما پلی زور نزی چی هیو پاش روش و آینده چی جوانی هی لای ایما ایوب ربه انی مسنی بنصب و ای پیغمبر سرگزشتی بند ایما ایو بیان با بازبکا کاتیک که تیک بانجی لپروردگاری کردو و تی بگو شیطان توشی نخوشی و آزاری کردوم. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب إما الدعاء نزامن جرّاكردو أتمان هستا ببي خود رابكها أو آوي أَهْلَهُ ومثلهم مَعَهُمْ رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب. أوسا همك سكريمان بيبخشي اونداي تريش اول رحمتو مهرباني تايبتيبو لا ينئ موا يا داوري شبو همو خاون بيرو هوشان بيديك ضغث فضرب به ولا تحنف إن وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب أيوب عليه السلام جارګله خزانه کې دلی اشه سویند خوارد اگر چاک بوه چنده ری چی لبد خدای مهربانیش وکړ زګ بو او افرهه وفادار فرماني پیدا تب لاس کی ناسک بغرد په دست هو پهقدر اوش مارې ک بریا ری دابو بماله په هاوس رکی دو کشد مشچنه اما بین ایمان براستی خو ګرو آرام ګربو بندي چی چاکو رکو پیګبو بګمان او توبکارو همیشه دلی لای پروردګار وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ أي پیغمبر باسو يادی بند برزا كان من إبراهيم وإسحاق ويعقوب بكا همو يان دستشي بالايا انهبو لگا ياندني آييني خدا دا دستشي بالايا انهبو لچاك وچاك كاريدا هلوها برچا وروني وشارزاي توابيان هبو لهم مريا اننا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار يا ما براسي كرتمان الباب اندي شي تايبهي خومن بهي صفه الدنيا نويستي كاويش ياداوري الروج قيامتها وان من لمن المصطفين الاخيار براستي اوانا لا ايمان كسانا كا هلمان بجاردونو بس اندمان كردون واذكر اسماعيل واليسع ذا الكفل وكل من الاخيار اروها باس يادي اسماعيل اليسعو ذا الكفل شان بوبكا كهريا تشغلوانا لها البجاردو هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب امانه نه هموی نوبانجی او پیغمبر برزانه او بیگو من بو پارسکارو خدا ناسانیش چاکترین جگو ریگو شوین من آماده کردوان جنات عدن مفتحت لهم الابواب باخکانی بهشتی عدنه که هر همو دروازکانی لسر پشت بویان متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. تعيده بأسد دا يندا دواء. بردام دواء مي ويزورو خوار نوي هما جور دكان. وعيردهم قاصرات الطرف التراب. هروها حوريها وتمني بحيا وشرم لا ينا. كتنها عاشقي وسركاني نو توبة كسيتر هل نابرا. هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن لطاغین لشر و جهنم يصلونها فبئس المهاد امی باز کرا با ایمان دارانا بلا ام باستم کارو یا خیبوکان براستین نخوشترین جگو رگا آمادیا دو زخا کدگین رن ناوی کواتا آی چشوین ناسازو سختو ناسورم هذا فليذوقوه حميم و اساق واخر من شكله ازواجا ا ماو دبا هربت شنو بكون لاو خراتشي زور جرمو شمو زخاوي داتو راو شتي تري جلوبه بانات هما جور در خوارديان ددريت هذا فوج نقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صال النار. دك بخير نين. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار لولا ميان دادلين نخير ايوه بخير نينوا ايوه امشوناتان بو امام مسوغر کرد اي كد الناس اي چنا قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاب ضعف في النار دوي بدم اهونا لو ضلين بروردكاره اويبوبه يا أم شو انا بني سي بي ا مبيت سزا يتن برابري للدو زغده ببيش بهنا وقالوا ما لنا لا لا رجالا كنا نعدهم المترجم الى الاشرار هرواح دلين نابين چهتنا بوچه امه کسان اگنابینین که کاتی خواه بخراپ و دوکوتو پرست دمان دانه قلم اتخذناهم سخريا امزاغت عنهم الابصار کاتی خواه گلت من پیدا کردن توانج من تیدا گرتن کچه رویان لرنین یان برچاوان لرن تاریک و نایان بینین ذلك لحق تخاصم أهل النار براستي أوى بسرهاتو چشم چشو دمدم ايدوزخ يكانو حقيقتو راستقينيو بوين پیش ديت قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار أي پغمبر پیان بليه براسي من تنها بدار کروهم كا جغل لخداي تاكو تنها و بده صلاة و خشم جير لتاوان باران هیچ خدايه چي ترنیا رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار او خدايه پر وردگاري اسمانه كانو زوی و هم و دروس کرواني نيوانيانا بالا دست بسر كافران دا لخوش بو و تاو پوشی دا کاد لإيمان داران قل هو نبؤ عظيم انتم عنه معرضون بيان بلا ام هوالو دنگوباس انا هوالو دنگوباس شي زور گوراو گرنگن بلا ميوا پشتي تيدا كانو جيبون اگرن ما كان لي من علم بالملائ ال اعناء يختصمون خو من ما بس بيغنبرا هيتجا قداريا ولا بمكتي غزرا ولا شوينا بلندا كاندا كاتيك فريشتكان تشيشيان هبو لجينشيني ادمدا ايو حا الى الا انما انا الذي نذير مبين وحيوني جامبوناي تنهال بر ولا بيت كامن بيدار كراويش يا شكرام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 جاكاتيك درستم کردو لو جانو روحي كامن خاوني اوهم فهم پدا کردو جانو جانم پبخشي اوه فرشته هممو تان سجده رزو تقديري بفرماني من بابرن فسجد الملائكة كلهم اجمعون هممو فرشته كان فرماني خدايان بجهنو سجدهان برد إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. جل إبليس نبيت. كلو كاتدال لنعفر. إيش تكان دابو؟ فوي خويه. خوي بجاور الزانيه. خوي خست الرزق كافرانه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. خدا فرموه اي ابلس اوه چينه هشتون نایالت سوش دبرد باو کسای کابدو دستی قدرتی خوام دلستم کردوا ایا خودت بگور زانی یا هر لزوه خود بشد زانی تو خود لا برزو گوره قال أنا خير منه خلقتني من نار و خلقته من طين شیطان وطي من لوچاکترو بنرخترو پیروسترم أو قرب دي قال فاخرج منها فانك رجيم خدا فرموي مداموا يد درتشولا بهشتو بجيبي الله تنكتو ايتر رجم كراودور خراويد للرحمه يمن وان عليك إلى يوم الدين برزت اللعلة النفرين مند لسرتها رجيق يا مد سكتوا فرماني من الجب جن كرد. قال ربي فأضني إلى يوم يبعثون. شيطان وتي. بروارد جارة. تم مولتم بداتا أو رجيك أنا وكان آدم زندودكرينوا. قال فإنك من المضلين. الى يوم الوقت المعلوم خدا فرموي باشا تونا مولا دروانيت تا روجو كات دياري قال فبعزتك لا ابينهم اجمعين ان جاء شيطانوتي سوين بد صلاتي بيسنورت إلا <تصفيق> الا عبادك منهم المخلصين عبد كهل قال فالحق والحق اقول لاملا جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين بروردگار فرموی من خوم حق و راستم هر حق و راستم جز ظالم سوين بزاتي خوم د بيت دوزخ پر بکملته لهمو او علي كش تو دا قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين جاتوش اي پیغمبر بو خل كبلي من هيدس باداشتو خلاتكم لأيوان من لوكسان اجنيم كشت هلبستمو زور لخوبكم إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين ام قرآن تنها ام وشغاري بوهمو خلچي جهان لهمو كاتو شوينكدا براستي لدهاتي اچي نزيكدا هر لدنيا دهوالي الراسي ودرستي ام اين دزانن لقیامت اجدا هم مشتک به تواویاش و روند بیت